وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّثَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَالَ الْمَلِكُ أَتُونِي بِهِ أت أخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين آمن قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكن لي وسق في الأرض يتبؤ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسن ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يكتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم قال أتوني بأقلكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنذرين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراوذ عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لثياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبو إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبهم قالوا يا أبان منع منا الكيل قالوا يا أبانا منع مننا الكل فأرسل معنا أخانا نتل وإنا له لحافظون